الحمد لله نحمده ولا استعيله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مبن له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عفله ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيراً أما بعد فإن أصباق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أما بعد فخلال هذه الدروس اليسيرة في هذه الأيام نريد إن شاء الله أن نستعرض كتاباً من كتب العلم التي أُلفت في بيان مجمل العقيدة الصحيحة والإيمان المستقيم الذي يجب أن يكون عليه العبد المسلم لأن الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة هي التي ينجو بها العبد عند الله سبحانه وتعالى لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على إهدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستخترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وبيّن عليه الصلاة والسلام هذه الفرقة الناجية هي التي تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال صلى الله عليه وسلم هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي أي في أمور الشرع كلها اعتقادا وعملا وسلوكا وتشريعا وأهم الجوانب في ذلك الإيمان الذي هو العقيدة والعلماء السابقون واللاحقون بذلوا جهودهم. واستفرغوا طاقاتهم ونشروا علمهم لما فتح الله به عليهم فألقوا وكتبوا وبيّنوا ووضّحوا مجمل الاعتقاد الصحيح لأدلته المستفيدة المتواترة من نصوص الوحي الكريم لأن الاعتقاد الذي هو أصول الدين يقوم على ركيزتين أساسيتين مسائل يجب اعتقادها واعتناقها وأدلة على تلك المسائل. فمسائل الاعتقاد أو مسائل أصول الدين كلها مسائل متواترة أدلتها متواترة مستفيضة في الكتاب الكريم والسنة النبوية عن الأصول لا أفراد تلك الأصول. مثلاً. صفات الله عز وجل وأسماؤه إثباتها لله عز وجل واعتقاد تنزيهها عن صفات الخلق هذا أصل أدلته متواترة أفراد هذا الأصل كإثبات أفراد الصفات كصفة الحياة كصفة القدرة كصفة العلم وما إليها قد لا يكون بالضروري متواترة فإن بعض صفات الله عز وجل أدلته في السنة آحاد ولكن الأصل عند تلك الشرقة الناجية الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أهل السنة والجماعة الأصل عندهم عدم التفريق بين ما كان متواتراً وما كان آحاداً في إثبات الاعتقال هذا أصل عندهم وبالتالي لا يردون شيئا من الصفات مثلا أو أمور القدر التخصيلية أو غير ذلك إذا كانت أدلته أحاد كأن يكون حديثاً واحداً أو حديثين لم يبلغ حد التواتر فإنه يقبل عندهم ما دام صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن العلماء الذين أدلوا في هذا المجال وكتبوا وألفوا ونفع الله بهم نفعا حظيماً في أهل منطقتهم ثم في الأمة التي قرأت كتبهم وتعلمت مما آتاهم الله من العلم الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي عليه رحمة الله ووقع الاختيار في تدارسنا في هذا الدرس إن شاء الله على كتاب لهذا العلم والإمام من العلماء الذين ادخرهم الله عز وجل لهذه الأمة في هذا العصر المتأخر والشيخ له المؤلفات الكثيرة خاصة في أمور الاعتقاد وبيانها والذب عنها ودحف الشبهات حولها له مؤلفات عديدة اخترنا منها هذا الكتاب ليكون موضع درسنا إن شاء الله وهو كتاب الذي سماه مؤلفه أعلام السنة المنشورة باعتقاد الطائفة الناجية المنصورة فهو إنما يريد بهذا الكتاب أن يبين العقيدة التي هي عقيدة الفرقة الناجية عقيدة عن السنة التي كان عليها السلف الأولون التي كان عليها النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وهتم التسليم ولذلك تم الكتاب أعلام السنة فهي السنة تلقيت ليست من وضع العقول وليست من أهواء النفوس وليست من آراء الرجال وليست من, من, من, من حكمة الحكماء ولا من بلاغة البلاغات ولا من شعر الشعراء وإنما هو وحي سنة والسنة في معناها اللغوي تقتضي التفن والاتباع فهو إنما يبين شيئا كان عليه الصدر الأول والسلف الأول والمصطفى عليه الصدر الصلاة وأتمر التسليم فهذه سنة وهذه عقيدة وهذه ملة التي يجب علينا أن نتبع فيها ولا خيار لنا ما كان لمؤمنين ولا مؤمنة إذا قبل الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الاختيار من أمرين فحق مفوسنا يسقط وحق اختيارنا يسقط وحق قبولنا أو عدم قبولنا يسقط إذا كانت القضية وحيا من الله عز وجل وسنة من هذه المصطفى عليه أفضل الصلاة واتم التسليم وهذا مدلول عنوان الكتاب أعلام السنة فهو إنما يريد أن يبرد معالم هذه السنة وأدلتها التي جاءت في الوحي الكريم فما يبقى بعد ذلك إن التلقي والاعتقاد والاعتناق والعمل ونرد في ذلك كل ما تفرزه عقول الناس أو أهواؤهم أو شهواتهم في منة الله وفي شرع الله إذ لو أراد الله أن يترك أمر الدين وأمر الاعتقاد وأمر العمل الصالح لعقول العقلاء ولحكمة الحكماء ما كان أبعث الأنبياء والرسل لأن الناس فيهم الحكماء وفيهم البلغاء وفيهم الفصحاء وفيهم الأهل الأصطاقات العقلية الهائلة موجودوا فيهم لكن كون الله يبعث الأنبياء ويصطفيهم ويأمر الناس بتصديقهم والإيمان بهم واتبائهم ويهلك من خالفهم ويتوعد من خالفهم وبالعذاب والنكال دليل على أن الله عز وجل استأثر نفسه بهذا الحق حق التشريع وحق بيان ما يريده جل وعلا من الناس أن يعتنق. فليست القضية أن نتدين وليست القضية أن نعمل وإنما بماذا نتدين وبماذا نعمل بما سنه الله سنه رسوله عليه الصلاة والسلام ونظرا لأننا نريد إن شاء الله أن ننهي الكتابة قدر المستطاع خلال هذه الدورة وهي أيامها يثيرة إلى نهاية الإجازة إن شاء الله ليست إلى نهاية الإجازة إن شاء الله يعني لم نطير كثيرا في التعليق على يعني ما كتبه الشيخ بأنه واضح من جهة ومفصل من جهة أخرى وعبارته سهلة وسلسة وسلك الشيخ فيه أسلوب السؤال والجواب يطرح السؤال ثم يجيب عنه لأن طريقة السؤال والجواب يعني أدعى للقبول وللفهم من السرد المتواصل الذي قد في بعضه بعضا ويبيع بعضه بعضا ولذلك سيكون تعليقنا مجرد إشارات أشبه بالعناوين الجانبية والتعليقات الجزئية حتى نتمكن من استعراض الكتاب كله إن شاء الله خلال هذه الدورة اتقرب يا أخي القرآن للأخوان الله خير. طيب. أي واحد يا أخوان الله من شكراً أتوقع المتقدمة أنا أطلع. هذا السؤال والذي لي نستطيع أن نضع عنوان جانبي عليهما أول واجب على العبد المكلف أول واجب على المكلف ما هو أول واجب عليك يا عبد الله من حقوق الله ما هو أول واجب عليك هنا جواب بالسؤال هذا وبالسؤال الذي بعده والشيخ بهذه البداية يؤصل أو يبين منهجا. للفرقة الناجية للسنة ما هو منهجهم بيان هذه المسألة العظيمة هو ما يجب علينا نحن المكلفين العبيد تجاه معبودنا وإلهنا وخالقنا وربنا سبحانه وتعالى ما هو أول واجب علينا طبعا الشيخ عندما يضع هذه البداية بذلك يبين منهج أهل السنة لأن أول واجب على المكلف عندهم هو معرفة ما خلق لأجل وهو عبادة الله عز وجل يرد بذلك على الفرق التي نشأت وابتدعت عن وأحدثت في الدين محدثات متعددة من ضمنها كون بعض الفرق الكلامية تزعم أن أول واجب على العبد هو أن يبحث وينظر ويتعلم الجدل والمناظرة والطرق العقلية التي يتوصل من خلالها إلى إثبات وجود الله طيب نفر قضيت مئة سنة وما ثبت عند وجود الله مئة ساة تضيح باعا من عمر المسلم من العبد ماذا يعبد الله إذن لأن إثبات وجود الله أو وجود الله أصلا قضية فطرية مغروسة في القلوب ما تحتاج إلى بحث أو جدل أو نظر أو تدليل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وإنما الأمر الأعظم الذي هو الأصل لبعث الرسل الطريق إلى التقرب إلى هذا المعبود وهذا الإله والله الله عز وجل ماذا يريد الله منا كيف نعبده ما هو السبيل لنسلقه حتى يحبنا ويرضى عنا ويغفر لنا ويدخلنا جناته ويجينا من عذابه ونكاله ما هو الطريق هذا هو وهذا اللي من أجله الرسل وأنت لو تقرأ في القرآن في قصر الأنبياء والرسل تجد هذه ظاهرة جدا عندما يبعث النبي إلى قومه أول كلمة وأول دعوة وأول عمل الأول أمر ربحوا لهم يدعوهم إليك يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما سمعنا نبيا قال لقومه اعلموا أنه يجب عليكم أن تعلموا أن الله موجود وأنه هو الخالق بل لو تعملت في القرآن أيضا لتجيز هذه القضية وهي قوم الله موجودا وخالقا ورازقا مقرر عند المشركين الدليل قول جل وعلا في آيات متعددة ولئن سألتهم هؤلاء المشركين والخطاب النبي عليه الصلاة والسلام من خلق السماوات والأرض لا يقولون ما قاله بل ولا اللات ولا الله قل من بي به السماوات والأرض وهو يجير ولا يجرع يقولون لله ونحن ذلك من الآيات الكثيرة إنما القضية الأعظم التي وقع فيها الخلاف بين الأنبياء ومن آمن بهم وبين أعدائهم من الشياطين من إنس وجن هي إفراد الله بالعبادة وسلوك الطريق الذي يتعبد به العبد لله عز وجل وهذا أول واجب عليك تجاه الله أن تعرف الطريق الذي تعبد الله به وهو طريق واحد صراط الله المستقيم الذي كان عليه الأنبياء والرسل من أولهم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بدأ الشيخ بالقضية ما أول واجب ما يجب على العبد أول واجب على العبد المكلم ما هو؟ بينه قال الأمر الذي خلقهم الله من أجله وأوجدهم والأمر الذي يترتب عليه بعد ذلك نجاتهم وفلاحهم ونورهم وسعادتهم لماذا خلقت الله؟ وماذا تجني إذا عرفت لماذا خلقت الله؟ هذا القضية خلقت الله فيأتي في الجواب الذي بعده والغاية والنهاية الفوز والفلاح والنجاح والنور والسعادة ودخول الجنة والنجاة من النار. إذا أول واجب هذا المخلوق. سؤال ثالث. لاحظ في السؤال الثاني. بعد أن بين ما أول واجب على العبد، قال هو الأمر يخلق من أجله. ما هو الأمر يخلق من أجله؟ من سؤال الثاني بين. لاحظ معي أن الشيخة في في جواب عن سؤال اكتفى بسرد الآيات. أليس كذلك؟ هل زادها كلاما من عندي ليبين كما قلت في صدر الكلام أصول الدين مسائل ودلائل أضايا مفروغ منها متواترة منصوص عليها في القرآن ما تحتاج لأكثر من أن نتنو الآيات عليها فقط ما تحتاج لنا إلى مزيد كلام ثم لاحظ معي أن الأورد ثلاث آيات أو أربع تقريبا فيها بيان عظيم اولا في الآية الأولى بيان الحكمة أو الغاية من خلق السماوات والأرض ثم الآية الثانية خلق السماوات وما بينهما ثم في الآية الآخرة خلق الجن والإنس ليبين قضية أن خلق السماوات والأرض وما بينهم وخلق الجن وخلق الإنس وخلق كل مخلوق لله عز وجل تجمعه غاية واحدة وحكمة واحدة غاية واحدة وحكمة واحدة وهي أن يعبد الله وحده لا شريك له، ويكفر بعبادة ما سواه طيب، قد يقول قائل هذا قد انطلق على جل واس لأنهم المكلفون فما دخل السماوات والأرض والجبال ونحن ذلك في قويا؟ الجواب منشقين. الشق الأول أن كل هذه المخلوقات أيضا وجه لها تكليف معين. بدليل قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولا تصفهون تسبحون. وآية الأمانة التي في نهاية سورة الأحزاب إن عرضنا الأمانة. على السماوات والأرض والجبال فأبينا إن يحملنا وأشفقنا منها وحملنا إنه كلا ضرموا الجهولة وآيات صورة فستغت ثم استوى إلى السماء ويدخان فقالها وللأرض اتيا قوعا يخاطب يوجه أمرا للسماوات والأرض وتجيبه السماوات والأرض اتيا قوعا وكرها قالت أتينا طائعي عبودية كاملة ولكن العبودية على نوعي عبودية جبرية أو قهرية مسلوب فيها الاختيار من المعبوث من المتعبد وهذه التي تنطرق على السماوات والأرض والجبال لأن الله عزيزي قال فيها طوعا أو طرها فأسقطت الاختيار وبناء عليه تخلت عن حمل الأمان الذي مستضى الاختيار في القبول أو عدمه فجاء هذا المسكين الإنسان ومعه التقل الآخر وهو الجان فتحمل الأمان وقبل الاختيار بالقبول أو عدمه فأصبح منهم فريقان فريق في الجنة وفريق في السعير دماء على الاختيار العبودية وهي العبودية الاختيارية إما أن يكون عبدا لله أو يكون عبدا لغير الله سبعنا للقضية فهي كل المخلوقات السماوات والأرض والجبال وغيره والإنس والجن يجمعها حكمة واحدة وهو أن الله إنما خلق لتتحقق عبودية الله في أرض عبودية ما سوى الجن والإنس بينناها. أعطته السماوات الأرض الطاعة التامة لله عز وجل أتينا طائعين وضعفت وأشفقت على أنفسها من حمل الأمانة خوف الخيانة فيها وتحملها ذات الظلوم الجهول الذي هو الإنسان لذلك كان منه الاختلاف فريق في الجنة وفريق في السعير وكان عليه إرسال الرسل وعليه إنزال الكتب وعليه نحو ذلك من أمور تتعلق بأمور الاختيار بالقبول أو عدمه هذه من جهة من جهة الأخرى أنه أن السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات العظيمة من دقيق وجلي كلها خلقت وسخرت لغرض الجان والإنس كلها لمعاش الجان والإنس وغرضه كما قال تعالى وخلق لكم ما في السماوات وما في العرض جميعا منه خلق لكم لأنكم الآن محطوا الاختيار ومحطوا التكليف ومحطوا ارسال الرسل وانزال الكتب ومنكم الفريقان المتصالحان أهل الإيمان وأهل الكفر الذي سيكون عن ذلك أهل السعادة وأهل الشقاوة وأهل الشقاوة وإذا كنت تتسخر هذه المخلوقات كلها تصغيراً مستوياً للمؤمن والكافر، كله يتمتع بما في الأرض، ويتمتع بما في السماء، ويتمتع بما خلقه الله عز وجل المخلوقات. المسلم والكافر، والبر والفاجر، لأنها صخرة للمعاش الإنساني والمعاش الجانبي. أما التكليف الذي محط العبودية اختيارية فهو استقلالي ذات ختمت ختم الشيخ الأجوبة بقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بينما في الآية السابقة قال بالحق ما قال خلق السبوات رضيعبودون أو, أو لتعبدني انتبهت من خص لفظ ليعبدون بخلق الجن والإنس وعندما ذكر خلق السبوات وما بينهما قال بالحق أو بقوله تعالى يعني ما خلقناهما باطلا أي وغاية هي أن تكون معاشا مصخراً لهذين الثقرين الذين هما محط التكليف وإرساد الرسالة وإنزال الكتاب ومنهم الفريقان المتطالعان المؤمنون والكافرون وأهل الشقاوة وأهل السعادة واضح؟ هنا عند كلمة الحكيم أكتب العبودية القسرية أو القهرية يعني من أول الكلام شوف الشيء يقول العبد إن أريد كلمة إن يعني في معنى أي أو أكثر للكلمة. فإن أريد به كذا لها مسمى ولاها عنوان معين. وإن أريد به كذا لها مسمى ولاها عنوان معين. بدأ بالعمودية القهرية. طبعا الشيخ ما سمع عمودية لكن أسمى العمودية القهرية كما منفصلة في كتب أخرى. من أن أقول إن أريد به المضل المسخر فهو بهذا المعنى شامل جميع المخلوقات. فهي العمودية القهرية العامة. أفتضحته. ما معنى قهرية؟ طهريا ما طلب ما طلب اختيار العباسيين كون الله يخلقك أو لا يخلقك هل اشتشارك في ذلك كونه خلقك أبيض أو أسود طويلا أو قصيرا مكينا أو نحيفا كذا أو كذا هل اشتشارك في ذلك ما لك في هذا القضية كونه عجلك ستين سنة هل اشتشارك في ذلك كون رتبك يأتيك كذا أو كذا هل اشتشارك في ذلك هل تستطيع أن تغيره؟ ادفع عن نفسك الموت يوماً أو يومين ما تستطيع إذا أنت مقهور، مذلل مسخر ما لك اختيار في هذه القضية وإذا كانت عبودية عامة الكافر والمؤمن والعاقل وغير العاقل والجمال وغير الجماد كل المخلوقات تدخل تحت هذه العبودية أدلتها في القرآن كثيرة منها قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا كل من في السماوات الأرض في العوالم ومخلوقات علمناها أو جهيناها يأتي الله عبده معبدا مخلوقا مذللا مسقرا ما تجاوز ما قضاه الله عليه وقدره فيه ولذلك لما كانت عبودية قهرية عامة ليست محط تكليف وليست محط شريف ولا يتركب عليها التوابع يقر بمعنى لن يصيبك الله أو يعاقبك ينصولك مثل نفسه أو لونه فكذا أو جسمه كذا أو يحاسبون ليش عش ستين سنة؟ ما نكتب في ذلك، يا لكن وين محطة التفليس؟ أين محطة التشريف؟ أين محطة السؤال يوم القيامة ومحطة الثواب والعقاب؟ من عنقوني وإن أريد به. العبودية الثانية نقراها ثم نقرأ عنوانها ونعلق عليها. اقرأ هذا السطران رأى العنوان الثاني. العبودية الاختيارية الخاصة. تلك العبودية ماذا؟ قهرية. كما قلنا وبيننا هذا عبودية اختيارية كون الإنسان يؤمن ويسلم ويعمل صالحاً له في ذلك يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء يعني يكفر وإنما هذا كسع يده وفكر عقله وشهوة نفسه وسعي قدمه ونظر عينه وسمع أذنه هذه زوارك فيستملكها انتباه؟ فهي اختيارية ولماذا خاصة؟ هل كل الناس آمن؟ هل كل الناس قالوا سمعنا وأطعنا هل كل الناس قالوا ربنا الله هل كل الناس قالوا نشهد أن لا إله إلا الله فريق في الجنة وفريق في السعير. مؤمنون أعطوا الحبودية لله فعبدوه وتبللوا له حبا وتقربا وإجلاما وخشية واتباعا لأنبيائه ورسله طلبا لرحمته ومرضاته وخوفا منه عذابه وعقابه اختيار من أنفسهم لهذا طريق وطريق الهداية وطريق الصلاح وإيصال للآخرة على الأولى وما عند الله من النعيم الباقي على ما في الدنيا من النعيم الفاني وطريق آخر كفر وعصى وأشرب الشهوات والأهواء وعبد غير الله وعصى رسول الله وحاربوه وحاربوا دين الله الكفار والمشركون والفجار والفاسق وغيرهم ذاتية خاصة ولذلك ذاتي كانت محط التشريخ لماذا يشرف الإنسان عند الله لماذا يرتفع قدره عند الله هل بلونه كلا هل بطوله كلا هل بماله أيضا كلا هل بجنسه ولقبه أيضا كلا وإنما لماذا يشرف لا فضل على عربي العربي على عجمي ولا لأحمر لأبيض على أحمر إلا أسقط كل هذه الأمور التي هي كما قلنا محط العبويات القهرية من الطول والنسب واللول والمال وغير ذلك إلا بالتقوى وجعل محط التشريف والرفعة عند الله التقوى العمل الصالح الإيمان التقر إلى الله ونحن ذلك سبعنا القضية فهي عبودية الثانية عبودية اختيارية خاصة محط التشريف ومحط التكليف ومحط الثواب وإحقاب وأزلتها في القرآن كمثل قوله تعالى سبحان الذي أثرى بمن؟ لعبده لا شك أن كل الناس عبيد الله لكن لماذا هنا قائد لعبده؟ هذه عبودية خاصة أي الذي حقق العبودية لله عبادة ما تقربه هو المصطفى عليه والسلام يا عبادي يسبهم إلى نفسه تشريفا لهم وتكريما يا عبادي فاستقون فبشر عباد الذين يستمعون القول فيستمعون أحسنه هل كل الناس يستمعون القول فيستمعون أحسنه؟ لا أمل بل أكثرهم ضالون إنما هي فئة خاصة سمهم بلفظ التعبيد ونسبه إلى نفسه جل وعلا وفعهم لقدرهم وتشريفاً لهم لأنهم أطاعوا وآملوا وصدقوا وعملوا الصالحات ولذلك وهم أهل الجنة والآخرون هم أهل الله ما بعده العبادة ما هي العبادة التي قلنا هي أول واجب على المكلف وهي التي نشرف بها ونرتفع بها ويحبنا الله عز وجل بها ويثيبنا عليها وبها النجاة وبها الفلاح وبها وبها ما هي ما هي ما هو ضابطها ما هو تعريفها قال الشيخ اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه كلمة يحبه الله ويرضاه مهمة ليش مهمة لأن الذي يحبه الله ويرضاه هو الذي إن عملته أجرت عليه وهذا يدرى باب البدعة كله الظابطان يدعو ماذا؟ باب البذعة كلها. فلماذا البذعة تقرب إلى الله؟ لأنها ما شرعها الله. جلال على إن الله لا يحبه. فلا تتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله وما لم يسلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن ذلك لا يقرب إلى الله. وقد أعلن ذلك النبي صل الله عليه وسلم إعلان واضح جلي باهر بقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه منافه فهو رد مردود على صاحبه لا يرفعه. ولا يؤجر عليه ولا يقربه إلى الله بل على العكس من ذلك يبعده عن الله عز وجل ويشغله عن ما هو أهم منه من الأعمال الصالحة هذا التعريف طبعا هو لشيخ الإسلام بن تيمير في كتابه الذي يسمى العبودية ذكر هذا التعريف أن العباد اسم جامل لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأطوال فلا شك أنه هناك ذات قولية كنحمي الذكر التسبيح والتحميل والتكبير والتهليل وقراءة القرآن وتعليم العلم وت... والأغنى المعروف والنهاء المنكر ورشاد الضال و... والإعانة وكل ما يعني يحبه الله ونثيب عليه بمواردة للنصص مما يؤدى بالقول والنسان عمله خسبة عبادة والأعمال سواء كانت أعمال جوارح ظاهرة أو أعمال قلوب باطلة أعمال القلوب كنحو الحب حب الله الحب أنبيائه ورسله وحب الصالحين وحب العولياء الله وبغض أعداء الله وحب ما يحبه الله وبغض ما يضلغه الله والخشي من الله والخوف من الله والتوكل على الله والإنامة إلى الله والاستعانة والاستغاثة كلهم أعمال قلبية والإخلاص والصدق وغيره كلهم أعمال قلبية وهناك أعمال جوارحية صلاة والحج والجهاد وهناك بادت مالية الزكاة والصدقة كل هذه عملها حسبة يعني في غاوج الله عز وجل عبادة مقربة إلى الله سبحانه وتعالى في أجر عليها العبد ولذلك بهذا تظهر لنا شمولية العبادة هذه وأنها تشمل وتحيط بكل النشاط البشر حتى خالجات القلوب ودخائلها وألفاظ اللتاني وأقواله وحركات الجوارح من سمح وبصل وغير ذلك كلها إن اتبعت فيها ما يحبه الله وارضاه فأنت عابد لله وإن خالفت الأخرى، وإن خالفت فالأخرى نعم متى يكون العمل مقصود بهذا علامة العمل الذي هو عباده ما علامته ما علامته علامته أن يفعله العابد وهو في حال فعله متلبس بقضيته أو شرطيه تمام الحب لله لذافعك للعمل الصالح حب الله عز وجل وحب ما عنده من السواب وتقرب إلى الله بالذل والخضوع، فإنك عندما تعبد الله عندما تذل له وتخضع له وتتقرب إليه والله عزيز, عزيز قوي قاهر جبار سبحانه وتعالى فأنت في حاجة أن تتذلل إليه قدر المستطاع حتى يقربك. والله حزيزه من حبه من عباده هذا التبنم والتقرب إذا كان الناس أن آل تذللون إلى ملوكهم ورؤسائهم وكبرائهم بالظل العجيب حتى يتخلون عن دينهم جملة وتفصيلا بأجل إرضاء شهواتهم والتقرب إليهم أفلن تقرب إلى الله ملك الملوك عز وجل بالظل كله والخبوع كله فإنك كلما زدت ظلنا لله في الحقيقة زادك الله رفعته عنده وحب إليه وشرفاً في الدنيا وفي الآخر. انتبه للقضية. من الظلم منهم جداً. يعني لا تعود العبادة وترى المنّة الناسك فيها. تقول أنا خلّينا ومنا. و... ترى أنك يعني جدير ومستحق على الله أن يقيّمك. ي... ي... ي... لا لا تجعل قلبك ي... يأتيه في هذه الخواطر. احذف. الله عز وجل ينظر إلى قلوبه ينظر إلى حركاتك و... وصلواتك يعرض إلى ما في قلبك. انتقرا إليه بالظلم والاستكاء إليه والتبرع إليه والإحباط إليه ويعلن ذلك من قلبك فأنت المفلح إن شاء الله وأنت الناجي إن شاء الله تابع القضية ولهذا جرت يعني يعني مناظرة في ذلك بين عمر بن الخطاب بين المؤمنين وبين أبي موسى الأشعري وبين عمر رضي الله عنه لأبي موسى هذه النقطة الدقيقة. وعمر يسأل أبا موسى يقول له يا أبا موسى أي سرك أن تخرج من هذا الأمر يعني يعني تلقى الله كفافا لا عليك ولا لك في تخرج من سالم شفت يعني مقصود عمر يعني من شدة تذلوله إلى الله وخشيته من الله وأنه مهما عمل من الصالحات ما أدى حق الله ولا أدى من حق الله شيء يعني يقول قولني أخرج ثالما بس أسلم بس أسلم هذه هذا النقص العظيم قال أبو موسى لا. كيف صمنا وصلينا وجاهدنا ما رسول الله وقرأنا القرآن يعني درجات عليا طبعا أبو موسى ينطلق من طلق معين رضي الله عنه من ثقته بوعد الله وثقته بثواب الله وأن الله معدى المؤمن بالثواب وينطلق لكن عمر نبهه لها بالنقص قال أما إني ما يصرني ذلك أما إني لو أخرج سالما من هذا الأمر يعني على عكس سلامي أخذ كفافة لا علي ولا لي فإني ناجد أو فإني فارح أو إني عبارة نحوها لماذا يريد أن يبينه أنك مهما عملت من الصالحات لا تتفت إلى أنك جدير أو حقيق على الله وأنك خلاص يعني في الدرجة العليا يعني اجعل منطلقك باب السهم ليفتك دائما وأنك المقصف دائما لا تنظر ما عملت ولكن تنظر إلى من عملت له وحقوقه ونعمه عليه هل تكاثر ما قدمته لتعرف أنك ما صنعت شيئا هذا الظلم وهذا نطل يحبه الله ويصيب عليه أفضل مما يتيب على جلس الحمل الصالح نعمت للقضية إذن كمال الظلم قلوب مع كمال المحبة لذلك نعم لما قررنا أن الحب عمل قلبي لابد أن يظهر له أثره بد أن يظهر له أثره في حياة المسلم وسلوكه ما علامة كون العبد يحب الله بفهله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحب شرع ودينه وملته ما علامته ذلك علامة ما يظهر عليه وعلى سلوكه وعلى علاقاته مع الناس إن كان يحب ما يحبه الله من الإحمال الصالحة والحسنات وغير ذلك ويبغض الفواحش والسيادة التي يبغضها الله ويحب أولياء الله ويبغض أعداء الله ويحب أنبياء الله ويحب الصالحين ويبغض أعداء الله من الشياطين الإنس والجن هذه علامة صدق محبة لله عز وجل أما ادعاء المحبة فالإدعاء باب واسع الادعاء باب واسع أما برهان ذلك ظهور ذلك على علاقاتك نعم في حياتك كلها إذا أصبحت كل سلوكياتك وعلاقاتك تبنيها على منطلق ما يحبه الله وما لا يحبه الله فأنت المؤمن الصادق المحب لله أما إذا تدخلت ذلك في نزلك فتحب من لك عنده مصلحة وتغض من ليس لك عنده مصلحة أو تحب مثلا من لك يغ... ترى أنه يعني يفيدك في أمر ما أو نحو ذلك فتبني علاقاتك على منطلقاتك الخاصة الشخصية بدون الاعتبار والنظر إلى كون هذا صالحا أو فاسقا أو من خدمك يعني عدوا لله أو قدم لك مساعد عدوا لله ومن كذا وليا لله إذا بليت علاقاتك على أمورك الشخصية فأنت تحتاج أن تراجع القضية وأن تبني المسألة من أولها نعم هناك أمور طبيعية في حدود معينة لا يكون ثونك فأبني على عدم محبة ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله هذه قضية خطيرة قضية خطيرة وهي تنقذ الإدعاء بأنك تحب الله عز وجل فإن من أحب الله حقا وصدقا وحب أنبياءه يجب أن يكون كل حياته وسلوكه ينطلق من هذا المنطلق أن نحب ما يحب الله ونبغض ما يبغضه الله وهذا هو قاعدة الولاء والفراغ إذا رأيت الرجل يقرب الكافرين والواليهم ويحبهم أو, أو يستقبلهم أو يحزل لحزنهم أو يعزي في موتاهم أو يعود مرباهم أو يهنيهم بأعيادهم أو نحو ذلك هذه علامة النفاق الاعتقادي لا النفاق العملي نعم نفاق الاعتقادي وإذا رأيته مكفهر الوجه قاطبا للهبة يشحذ همته وينفق أمواله ويسخر طاقاته بحرب الله وحرب رسوله وحرب الصالحين هذه علامة مقرأ على صدق نفاقه الاعتقال وبراءته من ما يدعي أو ما يعني يزعمه من محبة الله أو الإيمان بالله عز وجل إذ هذه الضوابط إذ هذه الضوابط الحقيقية التي تدل على ما قام في القلب من محبة الله أو عدم نعم طريقه الطريق الذي يجب أن نتلقى عنه محبوبات الله وأوامره هو طريق واحد هو ما أنزل به الكتب وما أرسل به الرسل فلا يجوز للمسلم الذي يريد النجاة عند الله أن يتلقى علما أو تشريعا أو, عمل أو عملا أو, أو شيء من هذا القبيل من غير الأنبياء والرسل فالله عزل حصل ذلك في الأنبياء والرسل نعم فما آتاكم الرسول فأخذه فهو الدين وما نهىكم عنه فانتهوا أما يقول النبي صلى الله عليه من أطاعني دخل الجنة ومن عطاني فقد أبأ وغير ذات من النصوص الكثيرة قل أطيع الله وأطيع الرسول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله نصوص كثيرة تبين أن الصراط المستقيم الوحيد هو أن نسلك محجة الأنبياء والرسل فما أمرون به فهو الأمر وما نهونا عنه فهو النهي وما شرع أوفا والشر وما لم يشرع أوفا ليس فقط ومن حاد يمين أو سارا بلن عن صراط الله المستقيم نعم نعم شروط العباد يقول شه الشرط في الوجود وشرطان في القبول أي عمل بطبيعته أي عمل حتى أعمالك الطبيعية في أكلك وشربك لابد من توفر الحذمة عليه لعبارة أخرى كل عمل تريد أن يؤديه الحد كل عمل أي عمل حتى المشي بالشارع حتى النوم حتى الأكل والشرب أي عمل تؤدي لابد أن توفض له شرطان حتى يقع الأول الإرادة له تكون عازما عليه الشيء الذي لا تريده وما تعمل الشيء تاني قدرة عليه فإن العاجل عن الفعل الأولي لا عليه أنا مثلا الآن جالس في هذه الحالة أنا جالس لست واقضا ولست ماشيا ولست نائما ولست آسيا ولست شارعا صح؟ لماذا نسوأ الآن في هذه المحفوة ماشنين أني لا أريد الآن أن أمشي ما وقعت الإرادة وإن كانت القدرة موجودة شخص آخر مثلا مريض لنقل مثلا نسأل الله أنه لنكم العاقية فيه الشلل أو فيه كذا، ما يستطيع يقوم قد يكون عنده إرادة أن يقوم لكن فقط القدرة فما يستطيع أن فلا بد من الإرادة والقدرة هذا أي عمل فما أعلم أقصد الشيء بقوله شرط فيه فإن العمل الصالح بطبيعته لا بد يكون هناك إرادة تدفع لهم وإذا كتجد الناس عندما يؤذى المؤذين ناس يأتون يصلون ناس يربون يبحكون يلعبون ليش هذا أراد أن يأكل إذا كمان أراد الإرادة المحرزة طيب وقعت الإرادة فوجب العمل جئنا للصلاة أو جئنا للعمل الصالح يا كاب لا بد من شرطين آخرين حتى يكون هذا العمل حديثة تقبل عند الله ما هو أولا تكون مخلصا فيه لله أي أن تبتغي به وجه الله لا تريد مدح ولا ثناءهم ولا محبتهم ولا جزاءهم ولا شيء القبيل لا تتفت إلى غير ثواب الله أبدا فإن أي وثفات في القلب إلى غير ثواب الله وابتغاء وجهه يتخلى الله عن هذا العمل ولا يقبل والله عز وجل هو الذي يحكم في ذلك لأنه هو الذي يعلم ما في قلبه وأعلم بنفسك منك جل وعلا من عمل عملا حديث قدسي من عمل عمل أشرك فيه ما غير النتيجة ترقته وشرته وفي الوقت ترقته للذي أشرك مثلا عملت العمل أو الإنسان يريد فيه مثلا مجح من الناس أو يقول عنه ماذا نركبه سيترك الله للناس يوم القيامة فانظر هل يفيدونك يوم القيامة هذا المقصود. المقصور لأنك يفرث الله وأنت استفدت بقلبك إلى غيرك هذا مخادعا لله ومراءاه والله عز جل لا يقبل هذا ولا تقفى عليه هذه الأمور جل ذات لذلك على الإخلاص فيه أشد الحرب الأمر استهامي أن يكون العمل موجود في شرع الله لا تقرب يا الله بالبدع والمحدثات فما سنه المصطفى عليه الصلاة نعمل به. وما لم يشرعه ولم يسنفه والمحدثة البدعة التي لا تقرب يا الله بل على العكس إذا قد تبعد بل هي تبعد عن الله بالفعل البدعة فلابد أن يكون عمل مشروعا ونخلص فيه لله سبحانه وتعالى عند يقبله الله والله عزيز يقول وما أمروا إلا أن الله مخلصين له الدين حنفا الشرط اللي شرط في الوجود يعني يعني كيف يقع أن تترك يعني العجز والتكاسل وتحرك همتك وتنشط نفسك وتترك عنك كمساوث الشيطان وتثقيله وتثبيطه فإن الشيطان من مهامه وأعماله تثبيطه المؤمنين تثبيط ما تثبيط؟ يعزم عن تثبيط يعزي عن عامر الصالح يثبيطه العزم على الجهات السبيلة يثبطه كيف يثبطه؟ يفتح له باب الوساوس باب الشهوات باب الكذب يريد أن يفتح له أنه أنت محتاج والزمن هذا البرش صعب وكذا وعنده أولاد يفتح له باب الفقر الشيطان ويعيدكم الفقر فهي يتفف المسلم مثل تكون هممتها تصدق بعشرة ريال فيما سين فيثبتك على الأقل بطة من عشرة تخرج خمسة إنها تصرف بالكلية يفتح له هذا الباب سباة القضية أو يخوفك بشيء معين هذا كله عمل الشيطان فأنت تدرق هذه ما دام العمل قرب إلى الله عز وجل تدرق هذه الوساوث وتتعود الله من الشيطان وتقوم إليه بالهمة والنشاط فيخلص الشيطان بإذن في الله عز وجل نقرأ الثالث عشر ونقرأ الثمان ما معنى إخلاص المشيطان ذكرى الشيطان الأدلة ما فيه الكفاية في وجوب الإخلاص لله عز وجل وعنما كان قصده بعمله الحرصة الآخرة وثوابها فتقوته الله ذلك فمن قصر كان قصر نعيم الدنيا او شهواتها فلا ياتيه منها الا ما كتبه الله لها ما كتبه الله له وهو في الاخره من الخاسرين لا نصيب له عند الله فيحسن النور من على اخلاص النيه نسال الله له لطف التوفيق والسداد والرشاد نساله ان يجعل اعمالنا خالصه لوجهه الكريم ان لا يجعل احد يفيء اشياء اقول قولي على الرسول العظيم لكم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد سنواصل ما بدأنا به في درسنا الماضي من تدارس كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ عليه رحمة الله وقد وقفنا على أول السؤال الحادي عشر إيزا كذلك أجب أقرأ السؤال الحادي عشر ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى أن يدان إلا به جواب هي من ملة إبراهيم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وقال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى أن لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وغيرها من الآيات هذا السؤال ملحق بالأسألة التي قبله بالمعنى إن الشيخ لما ذكر شروط العبادة التي لا بد منها حتى تصح وتقبل عند الله ويترتب عليها الثواب والأجر ذكر إخلاص النية السؤال العاشر ففسره بعض الآيات فذكر وجوب أن تكون العبادة على وفق ما شرعه الله عز وجل فبين أن شرع الله هو الحليفية هو الإسلام ملة إبراهيم الخليل فالمللة الأنبياء جميعا فإن الأنبياء جميعا من آدم وهو نبي مكلم إلى نوح إلى إبراهيم إلى خاتمهم محمد صلى الله عليهم وسلم تصليما كثيرا كلهم على ملة واحدة والإسلام إسلام عام وإسلام خاص الإسلام العام هو الذي تتوحد فيه رسالات الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام وهي دعوتهم إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه وأنه هو الإله المستحق للعبادة جل وعلا وإخلاصه له. هذه ملة الأنبياء كلهم من آدم كما قلنا إلى خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام وتلك دعوتهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أما الإسلام الخاص فهو تفصيلات الشرائع فإن كل نبي يشرع الله له ما يناسب مقامه أو حال قومه وما يريده الله عز وجل منهم بحسب زمنهم ووضعهم وما يقدره الله عز وجل لهم فالشرعة و تفصيل الأحكام وتفصيل الشريعة وتفصيل الأمور هذه تختلف من نبي إلى آخر أما الإسلام العام وهو التوحيد وإفراد الله بالعبادة وإسلام الوجه له والخلوص من الشرك فهي متوحدة للأنبياء كلهم وهذا هو الإسلام العام الذي ذكره أو فصل فيه كثيرا شيخ الإسلام ابن تيمية وله رسالة في ذلك عنوانها رسالة في وحدة, في وحدة الرسالات رسالة في وحدة الرسالات ورسالة أخرى اسمها إضاح الدلالة في عموم الرسالة وهي مطبوعة في المتناول ويمكن مراجعتها لبستزادة في هذا البحث اقرأ السؤال الثاني عشر كم مراتب دين الإسلام؟ جواب وثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل واحد منها إذا أطلق شميا الدين كله يقتدى الشيخ بهذا ما ورد في حديث جبريل المشهور لما جاء حديث عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله الأسئلة المعلومة قال له ما الإسلام فقال أن الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وذكر له الأركان الخمس ثم سأله ما الإيمان فذكر له الأركان الست أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر ثم سأله عن الإحسان ما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تك تراه فإنه يراك وفي نهاية الحديث قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل جاءكم أو جاء يعلمكم أمور دينكم فسمى الإسلام. المسؤول عنه والمفصل والإيمان المسؤول عنه والإحسان سماها كلها, دينا سماها كلها دينا فديننا ديننا الذي بعث به نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الذي هو اسمه الإسلام الذي لا يقبل الله غيره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إن الدين عند الله الإسلام هذا الدين له ثلاثة مراتب بعضها أعلى من بعض وبعضها أشرف من بعض فأعلاها وأشرفها مقاما ورفعتاً هي درجة الإحسان يتلوها أو دونها درجة الإيمان والقاعدة الأساسية التي لا بد منها هي الإسلام وكل من هذه المسميات إذا ذكر مستقلا فإنه لا شك يشمل الدين كله فإن الإحسان وهو أن يبلغ العبد درجة عالية في الإيمان حتى أنه يعبد الله كأنه يرى الله عز وجل هذه درجة عالية في مراقبة الله عز وجل وخشيته والشعور بمراقبة الله له وهذا لا يصل إليه العبد إلا بعد مجاهدات طويلة وعمل صالح دؤوب وتنقية للنسل من شوائبها يصل إلى هذه المراحل العليا في الإيمان دونها درجة الإيمان وهي أيضا مرحلة طيبة وعالية وأدناها درجة الإسلام التي لا بد منها حتى يكون العبد مسلما لدرجة الدنيا الإسلام هي التحدد أو, أو, أو, أو, أو هي الفارق والفيصل بين المسلم والكافر وهي الإقرار لله بالألوهية وللنبي بالرسالة وعمل جنس العمل الصالح الذي لا بد منه دليلا على صحة إسلامه ثم يترقى المؤمنون ويترقى المسلمون في سلم الإيمان ودرجات اليقين والتقوى فبعضهم لا أفضل من بعض فلا شك أن الأنبياء في الذروة العليا ثم دونهم أتباعهم من الصديقين والعلماء والصالحين والشهداء إلى أدنى أدنى منزلة في ذلك فالشاهد أن كل هذه الأركان الثلاثة أو المباني الثلاثة أو الدرجات الثلاثة كلها تدخل في مسمى الدين الذي عنوانه الإسلام الذي هو ملة الأنبياء جميعا ولكن بعض الدرجات أفضل من بعض وسيأتي تفصيل ذلك في كلام الشيخ اقرأ السؤال الثالث عشر ما معنى الإسلام؟ جواب معناه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاع والخلوص من الشر قال الله تعالى ومن أحسن ذينا ممن أسلم وجهه لله وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعرة الوسقى وقال تعالى فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر مخبتين الشيخ يضع تعريفا للإسلام أن الإسلام الذي هو الدين الذي ارتباه الله عز وجل لنفسه والذي قضى وقدر أنه لا يقبل من العباد غيره وهو محق النجاة عنده يوم القيامة عرفه الشيخ بما عرفه به العلماء من قبل الاستسلام لله بالتوحيد الاستسلام لله بالتوحيد هو اعتقاد وإفراد الله بالعبادة وصرف العبادة له وحده ولا شريف له والانقياد له بتاعه والخلوص من الشرك وسيأتي معنا في غضون الكتاب أن التوحيد له ركنان أساسيان هما النفي والإثبات وهما المعبر عنهما في قوله بالاستسلام لله بالتوحيد وهو الإثبات إثبات التوحيد لله ثم الخلوص من الشرك وهو النفي أي نفي العبادة ونفي التوحيد عما سوى الله وثئة لذلك نزيد بيان إن شاء الله تعالى أكره السؤال الرابع عشر ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق قال الجواب قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا, كما وسيعود غريبا كما بدأ وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الإسلام إيمان بالله الشيخ, الشيخ يريد أن يفسر الجملة السابقة المجملة عندما قال أن الدين الإسلامي ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وأن كل منهما إذا أطلق شمل الدين كله فصل الآن فقال ما الدليل على أن شمولية الدين كله عند الإصلاق إذا أطلقنا كلمة الإسلام فتشمل الدين كله إيماناً اعتقاداً قلبياً عملاً قلبياً باطنياً وعملاً ظاهراً جوارحياً من العبادات المعروءة المعلومة وخشية وإنابة وشرعاً وتشريعاً وحفماً وحدوداً وغير ذلك من تفصيلات الدين ما الدليل على أن إذا أطلقنا كلمة الإسلام تشمل هذا كله الدليل ما ذكره من الآيات والنصوص والأحاديث إن الدين عند الله الإسلام اعتقاداً وقولا وعملا ويقول النبي عليه بدأ الإسلام غريبا بدأ غريباً لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله وجاه واسلم وتابعه الفئة القليلة كانوا غرباء في, في في في ذلك الوسط الكافر المشرك بالله سبحانه وتعالى والمقصود بدأ الإسلام يعني بدأ الدين اعتقاد نهية الله وإفراد الله بالعبادة وصرف العبادة له وما تبع ذلك من تشريعات وأحكام بعد ذلك بدأ غريبا وسيأتي في زمن أيضا يعود غريبا كما بدأ عندما يرتد الناس أو أكثرهم إلى عبادة الأصنام والأوثام وإلى النحل والمذاهب والفرق المتشربمة التي صرفت عن حقائق التوحيد وعبادة الله عز وجل إلى الفتن المظلمة المدلهمة الدهيمة وغيرها من الفتن يصبح متمسك بالدين الحق الذي بعث به المصطفى عليه الصلاة والسلام فضلا عن الداعي إليه فضلا عن الداعي إلى فيه لا شك أنها غربة على غربة والدليل من ذلك قوله بدأ الإسلام يعني الدين كله بجميع تفصيلاته وعقائده وشرائعه وكذلك قول صلى الله أفضل الإسلام إيمان بالله فجعل من أجزاء الإسلام الإيمان كما سيأتي جعل من أجزاء الإيمان الإسلام فلا بد عند الله حتى تنجو من إسلام معه جزء إيمان ولا بد من إيمان يصدقه الإسلام وسيأتي تفصيل ذلك نعم السؤال الخامس عشر ما الدليل على تعريفه بالأركان الخمس عند التفصيل جواب أوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل إياه عن الدين الإسلام أن تشهد الله أن إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر هذه غير أنه قدم الحج على صوم رمضان وكلاهما في الصحيحين يقصد الشيخ أن يبين العلاقة او يعني أن النصوص بعضها كما قرنا بعد قبل قليل تذكر الإسلام على أنه الدين كله بما فيه الإيمان ونصوص أخرى تذكر الإسلام على أنه الأركان الخمس فقط والإيمان الأركان الستة الباطنية القلبية وتفصيل ذلك أو جوابه ما ذكره شيف الإسلام من تهمية في أوائل كتاب الإيمان من العلاقة بين الإسلام والإيمان أن الإسلام إذا ذكر مستقلاً في النصوص الشرعية فإنه يشمل الإيمان قطعاً فمثلاً قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أي لا يقبل الله من عبد عملاً إسلاماً من صلاة والصيام إلا إذا كان مبنياً على القاعدة الإيمانية فلو صلى كافر مثلاً ما شهد لله من إلهية أو ما شهد للرسول بالرسالة في الصلاة والصلاة ما يقبل منه ذلك العمل هذا المعنى وإذا ذكر الإيمان مستقلاً في النطوص الشرعية فلا بد من أن يصدق بالعمل الصالح فمثلاً قوله تعالى أفضل الإيمان مثلاً الجهاد في سبيل الله أو نحو ذلك من العبارات أو إن المؤمنين والمؤمنات أو يا أيها الذين آمن أو غير ذلك المقصود بهم المؤمنون قلبا والمصدقون لإيمانهم القلب بالعمل الصالح أي كان عمل جنس العمل الصالح طبعا عمل تفاوت الناس فيه لكن لا بد من القدر المفروض الواجب الذي يصدق الإيمان الباطن الداخلي أما إذا ذكر اللفظان معن في النصوص الشرعية إن الإسلام يتجه إلى المباني الخمس الشهادة إعلانها يعني إظهارها وإشهارها والنطق بها مع إقام الصلاة وآتاء الزكاة والحج والصوم والإيمان يتجه إلى الأعمال القلبية الباطنية من الاعتقاد في الله عز وجل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما في حديث جبريل سأله عن الإسلام وسأله عن الإيمان فذكر الإسلام على أنه الأرقان الخمس والإيمان على أنه الأركان الست الباطنية، وكما في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله واحد. اعتذرون من إيمانه بالله واحد. قالوا: الله رسول الله. قال: شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعد واحدة. ذكر هذا هو الإيمان. ثم أضاف إليه مقام الصلاة وهي من أركان الإسلام وإيتاء الزكاة وأداء الخمس من المغنم. فصوم رمضان وأداء الخميس من المغنا، ونحو ذلك من من النصوص، ونحن ذلك من النصوص. فالشاهد إذا ذكر معاً في النص الشرعي اتجه الإسلام إلى الإركان الخمس من إقام الصلاة وما معها، والإيمان إلى إركان ست من إيمان بالله وما معه. وإذا ذكر الإسلام مستقلاً فإنه يشمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مستقلاً فإنه يشمل الإسلام قطعاً كما هو مفصل نعم. سؤال السادس عشر ما محل الشهادتين من الدين؟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 حتى ينطق ويتكلم ويعلن الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله لا بد ولا محالة فلو فرضنا أن شخصاً اعتقد في قلبه اعتقد في قلبه أو علم في قلبه أن الله هو الإله الحق وأن محمداً رسول صادق بعثه الله ولكنه لم يتكلم بالشهادة أبداً وهو أن ينطق بها فإنه في الحكم الشرعي لا يعتبر مسلما ولا ينجو عند الله والدليل على ذلك الدليل على ذلك مثلين مشهورين يمثل بهم العلماء كثيرا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب ابن عبد المطلب معلوم يعني احترامه وتقديره وإجلاله لابن أخيه محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمايته له وإعانته له وحفظه له وذبه عنه بل إنه يعني عبر عن, عن, عن ما يكنه في داخل نفسه من الإجلال له واعتقاد صدقه أيضاً بشعر مشهور معروف يقول أبو طالب ولقد علمت علمت والعلم أمر داخل قلبي محله القلب والعقل ولقد علمت بأن الذين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مثبت دوجتني سمحا بذلك مبينا أعلم أنه في داخل نفسه وقرارة نفسه ومكلون قلبه يعلم أنما ما جاء به محمد, محمد صلى الله عليه وسلم حق وهو خير أديان البرية دينا ولكن يمنعه من ذلك مع أن يتكلم فيه قومه أو يعيره بأنه هجر دين آبائه ونحن ذلك من العذار السقيمة هذه والدليل على أنه هذا الاعتقاد الداخلي ما قبل منه ولا حسب إيمان ولا إسلام ولا ينجي عند الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص الحيص الشديد لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فحرص أن يتكلم أبا طالب بالكلمة يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله لماذا هذا الحيص الشديد على أن أن يستجر من لسانه كلمة لا إله إلا الله حتى يكون هناك مساغ أن يشفع له أو يعني يحتج عند الله لأنه تكلم بالتوحيد فوافق قول لسانه ما كان قد علمه في داخل قلبه وقرارة نفسه ولكن كان آخر ما قال أنه على ملة عبدي عبد المطلب فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما لم أنهى عن ذلك فنزل النص القرآن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فاعتبره مشركاً لما أبى أن يتكلم بالتوحيد وما أغنى عنه مجرد علم قلبي أو قرار قلبي أن محمد صادقاً أو أن دينه حق أو أن ما جاء به صدق إذا لم يتكلم والمثل الآخر هي زعيم الروم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام له كتاباً بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول لا إله رقل عظيم الروم أما بعد أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإلا فإنما عليك اسم الأليسيين ثم تلا الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا يستخذ بعضنا معظم أربابا من دون الله هراقل معروف القصة تدعى بعض من كان في ناحيته في الشام العرب وكان أبو سفيان ومعه مجموعة تجارا فسألهم الأسئلة المشهورة عن النبي عليه الصلاة ما نسبه فيكم هل كان يعني من آبائه من ملك هل يعني تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال من أتباعه قالوا الضعفاء كيف الحرب بينكم وبينه إذا آخر الأسئلة المشهورة ثم أعلن حرقاً في, في نهاية المحاورة هذه يعني يقينه الداخلي بصدق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه نصرهم يقرأ الكتاب الأول ويقرأ فيه البشارة يبعث المصطفى عليه الصلاه والسلام وأنه موصوم باسمه ورسمه ووصفه عليه الصلاه والسلام وصف الخلق ووصف الخلق ايضا فقال ان قلت لان كان ما تقول حقا يقول لي ابي سفيان فسيملك موضع قدمي هاتين ولو استطعت فراق زعيم الروم يقول هذا الكلام ولو استطعت لخلصت اليه فلغسلت على قدميه اريد يعني ان لو يتمنى لو استطاع ان يخلص إلى النبي الصادق يغسل قدميه هو زعيم الروم دلل على أنه عرف وأيضا داخليا صدق النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه آثر ملكه وربى قومه ودهقنة دينه على أن يأتون من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تمام القصة أنه جمع قومه الأحبار والرهبان في دسكرة وأشرف عليه من مكارنة عال، وقال هل لكم في الفلاح والرشد؟ والنجاح أن تتبع هذا الرجل فحاسوا حيث الحمر فقال على رسكم فإنما رت أن اختبركم وأعلم ثباتكم على دينكم فربوا عنه وسجدوا له فرضي برضى قومه وبقي على نصرانيته مع علمه مع علم هذا الموضوع الشاهد صدق النبي عليه الصلاة والسلام فشاهدي من هذين المثلين أن من, لم أن من أيقن بالقلب أو علم بالقلب أو داخل نفسه ولو صرح بذلك كما صرح أبو طالب بشعره وصرح هرقل بكلامه بأنه يعلم صفا بالصلح ولم ينطق بالشهادتين ويلتزم لوازمهما فليس بمسلم وهذا ما قلناه أو ما قاله للصّلّة رحمة الله عليهم أن النطق بالشهادة ركن في الإيمان ركن في الإيمان وهما بوابة الإسلام وفيه الرد على المرجع بجميع طوائفهم الذين يقول يكفي مجرد الاعتقاد القلبي ولا يشترط في ذلك النطق صفا عن العمل نعم السؤال السابع عشر ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله جواب قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله وقوله تعالى وما من إله, وما من إله إلا الله وقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله الآيات وقوله تعالى ولو كان معه آله كما يقولون إذا نبتغوا إلذِ العرش سمينا الآيات غيرها يسوق الشيخ بعض الآيات التي فيها بيان أنه لا إله إلا الله وأن هذه الشهادة لله هي شهد الله لنفسه بها وشهد له بها ملائكته الكرام وشهد له بها عباده المؤمنون المسلمون في على تواجد القرون وجحدها الجاحدون وأنكرها المنكرون من الكافرين والمشركين الذين سيواجهون إنكارهم ذلك عذابا أليما ونكالا شديدا عند الله عز وجل نعم نقرأ السؤال الثامن عشر ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله جواب معناها ما في استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله ويثباتها لله عز وجل وحده لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الزاطن وأن الله هو العلي الكبير هذا ما قلناه أن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات لا إله نفي تنفي الألوهية عن كل ما سوى الله إلا الله إثبات تثبت الألوهية واستحقاق العبادة لله وحده لا شريك له فلا بد من الركنين معا فلو فرضنا أن إنسانا شاهد لله بالألوهية، بل وعبد الله، لكنه صرف نوعا من العبادة لغير الله، يعني ما حقق النفي، حقق الإثبات، لكنه ما حقق النفي، فشهادته مرفوضة ودينه مردود. وكذلك لو إنسان نفى الألوهية عن كل ما سوى الله، لكنه لم يصرفها لله، في الذين لا يعبدون شيئا هؤلاء أيضا على الكفر الصريح الواضح ولا شك فيه، فلا بد من اعتقاد ألوهية الله. واعتقاد أن استحقاقه للعبادة وصرف العباده له واعتقاد الكفر بكل ما يعبد من دون الله ولذلك قالت العلماء أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تنفي أربعة أنواع وفي المقابل تثبت أربعة أنواع تنفي الأنداد وتنفي الأرباب وتنفي, الارباب وتنفي الآله المزعومة وتنفي الطواغيت لذلك لذا عليك أيها العبد المؤمن الموحد أن تكفر بكل الأنداد التي جعلت أنداداً لله عز وجل وصلفت لها العبادة أو اعطيت حقا من حقوق الله تحق التشريع أو حق التحليل والتحريم أو حق الطاعة المطلقة ونحو ذلك وتكفر بالأرباب وهم الذين يعني يعني تسلطوا على الناس وجعلوا أنفسهم أولياء لنعم الناس وعطوا لنفسهم حقوق التشريع والتحريع والتحريم والإباحة وغيرها وتغفر بالآلهة وهو كل ما عبد من دون الله صنماً حجرا وثنا بشرا جناً ملائكةً كل ما عبد من دون الله تعتقد أنه لا يستحق العبادة أبداً وليس بإله الحق وتغفر أيضاً بالطواغيث وهو كل ما تجوز به حده من مسبوع أو مألوه أو مطاع فمنعطي الحب الكامل غير الله ورسوله ومن أعطي الأطاعة المطلقة ومن أعطي الاتباع المطلق ومن أعطي الحقوق التامة المطلقة سوى الله فهذا هو الطاغو ورضي بذلك فهذا هو الطاغو بلا شك فنسروا بهؤلاء كلهم وننكرهم ونرد عبادتهم مستشقاقهم وفي مقام نسبة أربعة أنواع نسبة التوجه لله بالعبادة اتباع لملة الخليل إبراهيم عندما قال إني وجهت وجهي لله في فترات السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين يثبت الإخلاص في العبادة لله عز وجل يثبت الطاعة المطلقة لله عز وجل يثبت الحب التام لله عز وجل والبراءة من الشرك وأهله وهم من نوازمي طاعة الله وطاعة رسله واتباع أمر الله واتباع أمر رسله وشئت لذلك مزيد بيان وتفصيل إن شاء الله شاهد من ذلك وجود النفي والإثبات وهذا معنى قول الشيخ استحقاق العبادة عن كل والله هذا النفي وإثب. وبعته لله هذا الإثبات وهذه جملة مختصرة لها تفصيلات طويلة ستأتي إن شاء الله تعالى الشروط السؤال التافع عشر ما هي شروط شهادة الله لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه جواب شروطها سبعة الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا الثالث إيقان القلب بها الثالث من لها ظاهرا وباطنا الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها الخامس الإخلاص فيها السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط السابع المحدة لها ولأهلها والموالاة والمعادات لأجلها نريد أن نضع قاعدة هنا عند ذكر الشروط وهذه القاعدة مهمة جدا وبها نرد على كثير من من قالوا أن الشروط هذه ليست يعني مجرد اجتهاد يقول اجتهاد السرطة السبعة لصحة التوحيد يقول اجتهاد من بعض العلماء بل وبعضهم ينسبها أنها من بنات أفكار الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أيضا وأن الأئمة السابقين والأمة كلها يقولون السابقة ما تعرف هذا الكلام كما يقوله كثير من المرجع ولهم مغلفات يكتبون في ذلك في هذا الزمن فقاعدة مشهورة يذكرها العلماء وهي قاعدة مهمة في في في منهج الاستدلال في منهج الاستدلال عند أهل السنة وهي ان نقول وسجلوا ذلك ان مجموعه النصوص ان مجموعه النصوص هي افاده العلم واقامه الحجه بمنزله النص الواحد ان مجموعه النصوص في افاده العلم واقامه الحجه بمنزله النص الواحد ما تحصل هذه القاعده تفصيلها أنه إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أو نقل عنه مثلا مجموعة نصوص أحاديث قالها في بيان أشياء معينة باجتماع هذه الأشياء التي تتكلم بها مثلا في مواقع متفرقة أو نقلت عنه نقل متفرقا باجتماعها تكون طاعدة واحدة كأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه القاهدة الكلية بتلك الأنفاض المتورة عنه متفرقة كأنها تكلم بها جلة واحدة فمثلا، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم النبي يقول من مات وهو يعلم اذاً يابد من العلم يبد تعلم انه لا اله الا الله نفس النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضاً من قال لا اله إلا الله خالص ذكر الإخلاص اذاً تضيف الإخلاص مع مع العلم قاله النبي صلى الله عليه وسلم نص ثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مستيقنا. تضيف اليقين نص آخر قال صلى من قال لا إله إلا الله صدقا تضيف الصدق. من قال لا إله إلا هو وكفر بما يعمل من لله. تضيف البراءة من قال فتتشتمع لك من مجموعة نصوص عدة قضايا تمثل قاعدة واحدة أو أصل واحد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها دفعة واحدة. من مات وهو يعلم مستيقنا خالص. كافراً بما يعبد من دون الله محباً لله صادقا من قلبه ونحن ذلك من النصوص فتمثل قواعدة كلية وهذا قضية مهمة فإن القواعدة الكلية والأصول الأصول في الشريعة لا تبنى على نص واحد وإنما تبنى على مجموعة النصوص تمثل في مجموعها منزلة النص الواحد في إفادة العلم وقيام الحجة وبيهن ربع مرجع جاء المرجع مثلا يقول النبي سيقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا جلنا؟ فمجرد كونك تعلم بقلبك أنه لا إله إلا واحد يكفي وهو بذلك يلغي يلغي نصوص أخرى قالها النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً فأين تبعها هذه مستيقنا فأين ما موقعها من قال وجوب النص ومرت الرقاة الناس حتى يشهدوا الله ونحن لا يكفي أين تبعها؟ يلغيها فيبني القاعدة الكلية على النص الجزئي وهذا ضلال وهم المساركة للبدعة في الإسرلال والحق أن تبنى القواعدة الكلية على مجموع النصوص التي تبني يبني كل منها جزءا في القاعدة وبمجموعها يكتمل الأصل وتكتمل القاعدة فعندما نقول شروط الإله لله الله سبعة ليست سبعة من جيوبنا أو من جيوب العلماء يعني فكروا فيها واخترعوها أبدا كذلك عندما نقول شروط الصلاة 14 شرطا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الواحد شروط الصلاة أربعة لكن أخذ من مجموع كلامه من مجموع أحاديثه من مجموعة أفعاله عندما نقول أركان الصلاة كذا وكذا عندما نقول أ أركان الحج كذا وكذا عندما نقول مثلا أ أ أركان كذا وكذا من أين أخذناها ليس بالضروري ليس بالضروري أن تكون مجتمعة في نصف واحد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وإنما تكلم هذا الحديث يبني جزءا وذاك الحديث يبني جزءا وهذا الحديث يبني جزءا فإذا بنا نخرج بقاعدة كلية بسبعة شروط في لا إله إلا الله بأربعة عشر شرطا ركلا في الصلاة بسبعة شروط في كذا بأربعة أركان في الحج وهكذا وهكذا, وهكذا وهذا هو النفقة الصحيح فنحن نؤمن بالكتاب كله ونؤمن بما قاله النبيسان كله لا نكون كأهل البدع من المرجئة وغيرهم الذين يؤمنون ببعض بعض الكتاب ويسحونه ببعض، وهم أصلاً أصلاً أصلاً المرجع أو غيرهم عندما يبنون أصولهم أصلاً لا يكتبون النصوص، وإنما يبنونها على وفق ما قرروه بعقولهم أو ملاهجهم أو مثاليك، ثم يبحثون في النصوص بعد أن يقررون القواعد ويأصرون أصول عندهم يبحثون في النصوص ويتطلبون في النصوص الشرعية ما عله يوافق شيئاً من ما فيفرح فيطرح أن يجد المرجع مثل هذا الحديث مما توه يعلم مثلاً فيقول أي خاص انتهى هذا هو. طيب عندنا 14 حديث آخر ن نلغيها نلغيها القدر ذي القدر يحتاج بعض النصوص ويُلغي الآآخرى وهكذا والحق الحق أن تبنى القواعد الكلية وتؤسس النصوص على مجموعة النص وتؤثر الأصول على مجموعة نصوص بناء على هذه القاعدة المنهجية في منهج الاستدلال أن مجموعة النصوص في إفادة العلم وإقامة الحجة بمنزلة النص الواحد فانتبهوا لهذا يريحكم من عناء كثير وبه نرد على الطوائف المبتلعة الذين يستكون مسارك شتى في الاستدلال اقرأ تفصيلات الشروط شروطها سبعة الأول العلم بمعناها لث وإثباثة الثالث ثقال قلب بها، الثالث من قياد لها ظاهرا وضاعطاً. عشرين. ربت نعم. ماشي. ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ شوف الآن الشيخته يأتيك بأسئلة بم... متعددة. ما دليل اشتراط العلم ما دليل اشتراط الصدق؟ ما دليل اشتراط القبول؟ وكلها منصوص عليها. إذا بالمجموع السبعة كلها مضمونة. هذا بالمجموع. هذا هو المراد. مالوش. نعم نعم يجب أن تطالبني عندما أقول شرق لا إله وسبعة أن آتي بكل شرق بدليل هذا من حق, حق إن جاء الدليل يسلم له نعم أقرأ. ما دليل اشتراف العلم جواب قول الله تعالى إلا من شهد للحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسمتهم وقوله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن إله إلا الله دخل الجنة دليل واضح إلا من شهد بالحق وهم يعلمون قال ابن عباس وغيره من الفصيح بالحق يعني بلا إله إلا الله من شهد لا إله إلا الله بشرط ماذا وهم يعلمون جملة وهم يعلمون جملة إسمية إعرابها ماذا في موقع الحال أي حالته عندما يقول لا إله إلا الله ويشهدون لا الله يكون حالتهم أنهم يعلمون معناها يعلمون معناها وهم يعلمون جنة حالية أي حالة شهادتهم أن لا إله إلا الله يعلمون ما معنى لا إله إلا الله ولذلك المشركون المشركون في الجاهلية لما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم وهو على جبل الصفا قال اعطوني كلمة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجب قالوا وعشر كلمات وأبيك مجرد كلام ما ما هي قضية لما قال قولوا لا إله إلا الله لأنهم عرب يعرفون ما معنى لا إله إلا الله معناته 360 مئة هذه كلها باطلة معناته السرير كلها تكونتم عليها كلها جاهلية معناه ما كان عليه أسلافكم كله جاهلية قالوا لا أجعل الآلهة إداها واحدة إن هذا لا شيء عجاب. فأبوا أن يؤدوا هذه الكلمة فليس مجرد كلام يتكلم به ولم يبعث الله الأنبياء والرسل ويقاتلوا ويتعبون حتى ما استقول لا إله إلا الله هكذا يقولها كل من قالها بدون العلم لمعلاها و... والتزام لمقتباها نعم وكذلك حديث عثمان قوله صلى الله عليه وسلم حديث عثمان بن عفان لما مات وهو يعلم يعلم هذا هو اشتراط العلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة نعم سؤال الحارب والعشرون ما دليل الشراط اليقين من الكتاب والسنة جواب قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إلى قوله أولئك هم الصادقون وقول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله لا ينقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دفن الجنة لا ينقى الله لا يلقى الله بهما حبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه ببشره بالجنة كلاهما في الصحيح اشتراط اليقين اليقين درجة أعلى من مجرد العلم انتبه اليقين درجة أعلى من مجرد العلم الهاكم التساكر حتى جرتموا المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علما وصف بعلم يقين. لترون ترونا الجحيم. ابن القيم له كلام في المدارج في التفصيل بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. درجات العلم أعلى من بعضها. نعم. المدارج في اليقين في بحث اليقين في بحث اليقين في منازل اليقين. قسمها علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وذكر لها تفصيلات صويلة مشهورة علم اليقين مثلا نحن نؤمن بأننا صائرون إلى الله عز وجل وأننا نواقف بين يديه وأن هناك الجنة رحمة الله يرحم بها من شاء من جباله وأن هناك النار عذاب ونعدد بها مشهد عندنا إيمان ويقين علم يوم القيام عندما يبعث الخلق ونشاهد في عيوننا الجنة والنار على اليقين. عندما ان شاء الله يدخلنا الله برحمته جنته ونعيشها فعلا أصبحت ماذا؟ تحقق. أصبح حظ اليقين. أصبحت ماذا؟ حظ اليقين. علم اليقين هو الذي عليه التكليف. علم اليقين لأنه غيبي. ما ما رأيت الله أنت ولا رأيت الجنة ولا رأيت النار ولا رأيت شيء. فتؤمن بها غيبة. هنا موضع ماذا؟ التكليف. أما عين اليقين ما هو رتبه بقي قوي تعالى فلم يس ينفعهم إيمانهم لما رأو بأسنا ماذا ينفع الآن لما رأيت البأس تؤمن وكتئ قوي تعالى فإذا جاء بعض آيات ربك ويطلع كلها عشر في في التفسير كلها عشر في المغرب آية باهرة تقوى عليها الرقاب انتهى الموضوع أي كافر وأخبت الفاجع لم يكن ينفع نفس الإيمان، لم تفعل عملت من قبل، يعني من قبل في مرحلة علم الغيب، علم اليقين. أما عين اليقين الآن ما يقبل، ما يقبل. أمر شاهد وبعير، ماش عاد المجال انتهى علم الغيب، وانتهى موضوع التكليف فلم يكن ينفع نفس الإيمان، ولم تفعل عملت من قبل، أو كسبت في إيمانها خيرة. فانتبهوا لهذا. الياقين يعني مرحلة مهمة ودرجة، يعني يجب أن يبلغ علمك بلا إله إلا الله. قال أولا سلقا ولا تليق ما إنا قلبي ومعنية القلب يعني مرحلة أيضا يعني لا شك أن عندما تشاهد الشيء بعينك ليس الخبر كالمعينة هذا لا شك فيه هذا لا شك فيه وإبراهيم أراد المزيد من, من, من الاستيقان وإن كان عنده اليقين التام كما في الحديث المشهور نحن الأولى بالشك من إبراهيم ليس مقصود شك في قدرة الله وإنما المقصود الاستزادة الاستزادة والمسلم يطلب الاستزادة دائماً من من من الإمام وهذه درجات عارية يعني يحتاجها الشاهد أقول لابد أن يبلغ علمك بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشرع الله الدين درجة بيقين أن يذوب أمامه, أمامه كل الشكوك وتذوب أمامه كل الشبهات وتذوب أمامه كل القرافات وتذوب أمامه كل الشهوات لابد ماذا لي إنما المؤمنون إنما ذات حصل إنما عادت حسن تبر الاصطاع إن من هم الذين آمنوا بالله ورسوله طيب آمنوا فقط لا ثم لم يرتاب فنفي الريب دليل على ثبات كمال اليقين فالريب هو الشك يجب أن يخرج من القلب كل ريب وشك وتردد الريب والشك والتردد ما يقبل في الإيمان لا بد من اليقين الثابت لا بد من اليقين الثام وكذلك الطوّج على في الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما غير شاك مستيقنا بها إلا دخل إلا دخل الجنة وكذلك الحديث الذي بعده حديث من لا قيد ولا هامش يشهد لا مستيقنا بها قلبه إذا قبل قليل قال مما ما يعلم هنا يضيف أيضا أن يبلغ العلم رجلا اليقين فلا بد منه إذن نعم السؤال الثاني والعشرون ما دليل اشتراطهم القياد من الكتاب والسنة؟ جواب قال الله تعالى طبعا لحظة حديث قول من أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله يلقى عبد هو يعني جملة من حديث طويل في قصة جابر لما في الخندق لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطعام وكان عنده يعني عناق صغير وشعير قليل فجاء الله يصلم وقال دعا بالبركة على الطعام فالكفر وأكل أهل وفضغ كلهم وكان أكثر من ألف في نهاية الثالثة لما ظهرت الآية العظيمة الباهرة من آيات نبوة عليه الصلاة والسلام ودائلها قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد ويرشاك فيهما إلا دخل الجنة اللهم صل الله عليه وسلم أعجبكم أسألهم أسألهم ما دليل اشتراط اشتراق من, من قيادهم وكتاب والسنة جواب قال الله تعالى من يصي مجاو إلى الله وهو محسن فقد استنكب العروة الوثقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به ومتبع. الانقياد إلقت للشيء أي تبعته. الانقياد هو هو التبع الأب هو الطاعة في عباد هو الطاعة هو الطاعة بطاعة أوامر الله بطاعة أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. واشتناب نواهي واشتناب ما نهى عنه رسول الله سبحانه هو الانقياد وهو الدليل البرهاني الواقي على ما قامت في القلب من العلم واليقين فمن قال إلى الله مستيقن وعارما بد أن ينقاد لله فتمشيك أن الله هو الإله الحق واستيقن بذلك قلبك فما أمرك الله به تعمله وتنقاد له وتطيع. وهو معنى قول المؤمنين سمعنا و... وأطعنا